اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيء منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق نقابنا من النار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 اللهم أجرنا وأجر أباءنا وأماتنا من النار اللهم أجرنا وأهلنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة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 أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا من ما نسينا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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيثين اللهم أغثناه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم إنا خلق من خلقك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم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 اللهم اجمعنا في روضات الجنات اللهم اجمعنا في روضات الجنات اللهم اجمعنا في روضات الجنات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومشايخنا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 اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت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 لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبا اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبا اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبا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 وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي فناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة هاي كواليتي هاتف رقم ثلاثة ثلاثة خمسة ثلاثة صفر واحد صفر فاكس ثلاثة ثلاثة سبعة خمسة أربعة ستة واحد وتقبلوا منا أطيب تحيه ومن التقديم محدثكم أحمد سالم ونحذر من إعادة نسخ الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته